10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 32. 32. 33. 34. Jika terlalu Alaihi A'ayatuna, "Kau akan mengusir orang-orang yang pertama, kita akan menghukum mereka di atas kaki mereka. Inilah balas kita seperti balas para penduduk surga. 118. فطاف عليها قائف من ربك وهم نائمون 119. فأصبحت كالصريم 111. فتنادوا مصبحين 112. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون Allah tidak akan memasuki neraka hari ini, miskin, dan mereka berada di atas tanah yang kuat. Ketika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 ARSA ROBBUNA AN YUBDILANA KHAYRAN MINHA INNA ILA ROBBINA RAGIBUN KADHALIKA ALAZABU WALAZABUL AKHIRATI AKBAR LAW KANU YA'LAMUN INNALIL MUTTAQINA INDA ROBBIHIM JANNATAN NA'IM